Bismillahirrahmanirrahim يا مليك ما تقصص رغيك على إخوتك فيكيده لك كيدا إن الشيخ Allahul Mustagfa, wa la ma taqsoo, من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقد اتقى من Terima نسوف أعرف عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة نومنا <تصفيق> Kata, sebab Dina Allah إبراهيم وإسحاق <تصفيق> ويعقوب لعليه لعليه Sari kata oleh SDI قُلْنَا لَن نَّكَلَّمَنَّ قَال إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا لن نشاء ولا نضيع أجر المرسلين ولا أجر لاحلة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخل بفي فلا كيل لكم عنده ولا تقرضون. قالوا ستراد عنه أباؤه وإنما فعلوا. وقارن في تيّتهم.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 ولما ذخروا من حيث أمروا очку ha -ha. ha -ha. in وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَعْنَا لَوْزُسُ وَبِيَضَّضْتْ الْحُزْنِ فَمُوَكَّدِينَ قَالُوا تَرْضَى لِتَسْتَمُتَ الْكُرُوسُ فَحَتَّى تَكُونَ حَرَّ ما ظننتم لو تكنون SUMIAMU MINALLAH ILLAL QAWMAN KA in I La la la la I'll give a Al-Fatihah Walah Oh <sweak>